فقالوا إِنَّا سمعنا قُرْآنًا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وَأَنَّا ظَنَّنَا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ والجن على اللَّهِ كذبا وأنا Oh uh -huh. وَأَنَّا لَا نَعْدِرِ أَشْوَهٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ مُرَّبُهُمْ رَشَدًا صالحون ومنا دون ذلك وأن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض Bam تحر شذا، وأمَّ الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَأَذْلَوْا السَّقَوْنَ عَلَى طَرِيقٍ لَا أَسْقِي نَهُمْ مَا أَنْقَدَ قَالَ لِنَفْسٍ نَهُمْ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون قُلْ إِنَّمَا <تصفيق> أعدم إلا بلاغ من الله ورسالته، وما يعصي. إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عبدا قل إن أدري أقريب ما حذّن إلا من ارتضى من رسول إلا من Oh!